صلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله باب لا يذبح لله بما كان يذبح فيه لغير الله قول المعلف رحمه الله تعالى باب لا يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله لما ذكر رحمه الله حكم الذبح لغير الله وأنه شرك شرك أكبر مخرج من الملة لأن الذبح على اسم الله جل وعلا عبادة وصرف العبادة لغير الله أيًا كان شرك أكبر فكما أن الصلاة لله عبادة فالصلاة لغيره شرك أكبر التوكل على الله جل وعلا عبادة والخوف من الله خوف رغبة ورهبة عبادة فصرف هذا لغير الله شرك أكبر كذلك الذبح الذبح لغير الله شرك أكبر مخرج من الملة الذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله الذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله لا يقال عنه إنه شرك لأنه ذبح لوجه الله تعالى لكنه محرم لأن فيه مشابهة للمشركين وفيه تشجيع لهم وفيه تكثير لسوادهم وهذا كله منهي عنه والتشبه بالمشركين منهي عنه لأنه يقول عليه الصلاة والسلام من تشبه بقوم فهو منهم ونهانا صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها لأن المشركين عباد الشمس يسجدون لها عند طلوعها وعند غروبها فنهينا عن الصلاة لله تبارك وتعالى في هذا الوقت لألا نشابه المشركين باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله إذا كان مكان فيه ذبائح تذبح على غير اسم الله جل وعلا فلا يجوز للمسلم أن يأتي بذبيحته يذبحها عندهم حتى ولو كان ذبحه لغير لله تبارك وتعالى فلا يجوز له أن يذبح في هذا المكان وإنما يذبح في مكان آخر لأن لا يكون تشجيع أو دعوة أو ترغيب للناس الآخرين يرون هذا يذبح في هذا المكان فيقلدونه وربما ذبحوا في هذا المكان لغير الله بعد فلذا نهي المسلم عن هذا نعم وقول الله تعالى لا تقم فيه أبدا وقول الله تعالى لا تقم فيه ابدا ما هو هذا هذا مسجد الضرار والذين اتخذوا مسكدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا وليحلفنا إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحقوا أن تقوم فيه لا تقوم فيه أبدا أولا هذا مسجد بناه المنافقون في المدينة وسمي مسجد الضرار لأنهم قصدوا فيه المضارة والإيذاء وقصدوا فيه أن يكون مجمعا للمنافقين وذلك أن رجلا من الأنصار من الأوسع ومن الخزرج يدعى أبو عامر وكان يدعى أبو عامر الراهب الراهب فلما وكان قد تنصر هو من الخزرج وكان تنصر في الجاهلية قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم واعتنق الدين النصراني وكان مطاع متبع في المدينة في الخزرج معظم عندهم فلما جاء الله بالإسلام أسلم جلهم رضي الله عنهم وشرق هو بالدعوة الإسلامية لأنه رأى والعياذ بالله من تلاعب الشيطان به وإلا الإسلام يزيده عزا إلى عزه والإسلام ما يحظم حق العزيز وحق الكريم فشارق بالدعوة ولم يقبل دعوة محمد صلى الله عليه وسلم وأخذ يجمع المنافقين حوله وخرج إلى مكة ليؤلب كفار قريش على النبي صلى الله عليه وسلم وكان له مساع سيئة في تجميع الجيوش ضد النبي صلى الله عليه وسلم وكان من مساعي هذه وقعت أحد ثم نصر الله جل وعلا عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم المسلمين وظهر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم واتبعه الناس فشرق فما استطاع أن يعمل شيئا نحو قومه لأنه جاء إلى قومه وطلب منهم المساعدة ليهجم على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا بئس الرجل أنت يا فاسق كان يسمع الراهب فسموه رضي الله عنهم الفاسق لأنه كان راهب في الجاهلية فلما جاء الله فلما جاء الله بالإسلام فسق شرق بالدعوة ولم يقبلها فكان فاسقا فما وجد له مجال في حول المدينة فذهب إلى خارج, الى خارج الجزيرة العربية وإلى الشام وطلب من ملوك الشام أن يساعدوه ملوك العراق أن يساعدوه على غزو النبي صلى الله عليه وسلم فوعدوه وعدا وهم كاذبون ولن يستطيعوا شيئا بإذن الله فاستبشر هو بهذا الوعد وكتب لأصحابه المنافقين في المدينة لأن فيها منافقون فكتب لهم أن يبنوا مسجد مكان يكون متجمع لهم على شكل مسجد حتى يموه على المسلمين إنهم يجتمعون للصلاة ويجتمعون للعبادة وهم يجتمعون للتخطيط ضد المسلمين فبنوا المسجد وهيئوه على شكل مسجد وقريب من مسجد قباء. وأرادوا بهذا أن ينزعوا بعض الجماعة اللي في مسجد قمى ليأتوا إليهم فسمي مسجد ضرار يعني مضاره لأهل قباء. والله جل وعلا يعلم ما في نفوسهم فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من مكرهم وخداعهم قالوا يا رسول الله بنينا مسجد للرجل الكبير والليلة المطيرة والليلة الباردة ووالى آخرة يصلي فيه العاجز ومن لا يستطيع الوصول إلى مسجدك وإلا فلا نفضل شيئا على مسجدك والصلاة خلفك فنحب أن تصلي لنا فيه لأن ألم بركة النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن الآن على جناح سفر لأنه كان يتهيأ عليه الصلاة والسلام لغزوة تبوك ولكن إن شاء الله إذا رجعنا إذا رجعنا من تبوك من غزوتنا هذا نأتي إليكم ونصلي في مسجدكم عليه الصلاة والسلام لأنه عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب إلا ما أطلعه الله جل وعلا فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك وما بقي عليه عن المدينة إلا يوم أنزل الله جل وعلا قوله تعالى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 فكلاهما أسس على التقوى مسجد أسس على التقوى من أول يوم حق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين فأرسل صلى الله عليه وسلم رجلين من الصحابة رضي الله عنهم من من كانوا معه لهدم هذا المسجد وتسويته بالأرض فالشاهد من الآية أن الله جل وعلا نهى محمدا صلى الله عليه وسلم أن يصلي في هذا المسجد لأنه أنشئ لمعصية الله والنبي صلى الله عليه وسلم قطعا سيصلي لله ويتعبد الله ومن يصلي معه من الصحابة رضي الله عنهم كلهم كذلك لكن الله جل وعلا نهاهم لما يعلم سبحانه وتعالى فهو يعلم السر وأخفى يعلم ما سيصدر من المرء قبل أن يصدر منه يعلم الشيء على حقيقته تبارك وتعالى فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهدم هذا المسجد والشاهد قوله لا تقم فيه أبدا المعلف رحمه الله أتى بالشاهد من الآية لا تقم فيه أبدا يعني لا تصلي فيه لأنه مسجد ضرار وصفه الله جل وعلا بهذه الصفات الشنيعة الخبيثة والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل أبو عامر الراهب الفاسق وإرصادا لمن حارب الله ورسوله ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى يقول ما أردنا إلا علشان يصلي فيها الضعيف والمريض ومن لا يستطيع الوصول إلى مسجدك ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لأن الله جل وعلا يعلم الأمور على حقيقتها ويشهد شهادة اطلاع وعلم لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى مسجد قبة وقال بعض المفسرين مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مسجد المدينة ولا منافات لأنه إذا كانت الآية نزلت في مسجد قباء فمسجد المدينة أولى بالفضل ومسجد المدينة أسس على التقوى لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أسسه أول ما وصل المدينة نزل في قباء عليه الصلاة والسلام فأسس مسجد قباء ثم توجه إلى المدينة عليه الصلاة والسلام فيه رجال يحبون أن يتطهروا، فلذا شرع النبي صلى الله عليه وسلم زيارة مسجد قباء لمن كان في المدينة. فرق بين من كان في المدينة نقول يستحب له أن يزور مسجد قباء والزيارة مسجد قباء ورد أنها تعدل عمره، فيذهب ويصلي فيه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يزور مسجد قباء راكبا وماشيا ويصلي فيه ويعود عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، فتستحب زيارته لمن كان في المدينة. أما من كان خارج المدينة، فلا يشرع له أن يقصد الزيارة لمسجد قباء، وإنما يقصد الزيارة للمسجد النبوي. فإذا وصل المسجد النبوي، أنشأ الزيارة لمسجد قباء. لقوله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد مثلا مسجد اثري قديم في العبادة مثلا تقول ارتحل اروح اصلي فيه طلبا للثواب والبركة مثلا تقول مسجد العباس بالطائف مسجد قديم واثري و الى آخرة تنتقل من مكة إلى المدينة لتصلي في مسجد العباس نقول لا حرام عليك ما يجوز أنت منهي عن هذا إذا وصلت كنت في الطائف مثلا وقلت أحب أن أصلي في هذا المسجد لأنه مسجد قديم في العبادة وكلما كان الموقع في قدم في العبادة فهو أفضل من غيره فركبت سيارتك مثلا من مكان إلى مكان من الطائف لأجل تصلي في مسجد العباس لأنه تقول هذا يصلى فيه من زمن الصحابة رضي الله عنهم فأصلي في مسجد كان الصحابة رضي الله عنهم يصلون فيه أحب إلي من أن أصلي في أي مسجد من المساجد اللي ما أنشي إلا من خمس سنوات أو عشر سنوات لا بأس نقول خيرا فعلت لأنه كل ما كان المسجد أقدم في العبادة فهو أفضل لكن تذهب من مكة تقول صلي في مسجد العباس نقول لا أنت ممنوع لقوله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد فقط تقول على, على هذا مثلا الرجل يشد الرحل يذهب ليزور اقاربه من هي عن هذا نقول لا هذا صلة رحم هذا صلة رحم وانما البقاء يعني ما تنتقل من مكان الى مكان لبقعة لأجل بقعة موقع لأجل مسجد لأجل مكان أثري مثلا على سبيل العبادة فلا فيه رجال يحبون أن طهروا سألهم النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا الطهور الذي أثنى الله عليكم به قالوا يا رسول الله ما نعلم إلا أنه كاننا جيران من اليهود وكانوا إذا تبرزوا غسلوا أدبارهم بالماء لأن كان معروف عند الكثير الاستجمار والاستجمار مسح مكان الخارج بثلاثة حجارة أو بمنديل أو بتراب ينقيه يكفي إذا لم يتعد الخارج موضع العادة فيكفي الاستجمار أهل قبا كانوا مع الاستجمار استنجاء غسل بالماء فقال هو ذاك عليه الصلاة والسلام أقرهم على هذا فادوموا عليه يعني كون الإنسان إذا قضى حاجته يستجمر أولا ثم يستنجي بالماء هذا أفضل فإن لم يمكن هذا وهذا جميع فالاستنجاء الغسل بالماء أفضل فإذا لم يغسل بالماء فيكفيه الحجارة حتى مع توفر الماء لا يكون الاستجمار خاص بفقد الماء لا حتى مع وجود الماء له أن يستجمر والماء متوفر والله يحب المطهرين هذا فيه إثبات صفة صفة المحبة لله جل وعلا وأن الله يحب المطهرين ويحب المحسنين ويحب التائبين ويحب المتقين فإثبات صفة المحبة لله جل وعلا خلافا لبعض الطوائف الضالة الذين ينفون صفة المحبة لله جل وعلا يقولون إذا أثبتنا المحبة شبهنا الله بخلقه نقول لا صفات الله جل وعلا تليق به وصفات الخلق تليق بهم لو هم ما عطلوا الا بعدما تصوروا التشبيه واهل السنة والجماعة يثبتون اثباتا بلا تشبيه وينزهون تنزيها بلا تعطيل والطائفتان الضالتان المشبهة والمعطلة المشبهة اثبتوا الصفة وشبهوها بصفة الخلق تعالى الله والمعطلة نفو الصفة قالوا حتى لا نشبه حتى لا نشبه نفو الصفة اذا ماذا تكون صفة الباري جل وعلا واهل السنة والجماعة أثبتوا الصفة لله على ما أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تشبيه ومن غير تعطيل لا تشبيه ولا تعطيل وإنما أثبتوا الصفة على ما يليق بجلال الله وعظمته ولا يتصور المسلم أن أي صفة من صفات الباري جل وعلا تشبه صفات الخلق لا ولا يليق به ذلك ولا يجوز له ذلك لا يخطر على باله أنه إذا قيل كذا في صفة الباري سميع بصير عليم الرحمن على العرش السوى ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر إلى سماء الدنيا فينادي هل من سائل، هل من مستغفر هل من تائب؟ هذه الصفات منها صفات ذاتية ومنها صفات فعلية ك النزول والاستواء صفات فعلية، وكالعلم والبصر وصفات ذاتية. فما يجوز أن يخطر على بال المسلم عندما يتصور الصفة انها تشبه صفاة المخلوق؟ لا، لأن الله جل وعلا كما قال تبارك وتعالى عن نفسه ليس كمثله شيء. وهو السميع البصير هذا الجزء من الآية يعني دل على معنى عظيم ورد على طوائف كثيرة رد على المشبهة بقوله ليس كمثله شيء ورد على المعطلة بقوله وهو السميع البصير لا يخطر على بالك التشبيه ولا تتجاوزه إلى التعطيل فتظل وإنما أثبت إثباتا يليق بجلال الله وعظمته فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين لا تقم فيه أبدا هذا هو الشاهد من الآية يعني حتى وإن كانت الصلاة لله فلا تصلي في المسجد الذي بناه المنافقون إرصادا لمن حارب الله ورسوله لأنهم كتب لهم قال ابنوا لنا مكان يكون نأوي إليه وإذا أتينا بالجيوش وأتينا بكذا يكون مأوى مكان لنا والتجمعات وكذا وأظهروه بشكل أنه مسجد حتى يتركه النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم يأتيه العلم من الله جل وعلا والله جل وعلا لا تخفى عليه خافية يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ما في صدر الإنسان قبل أن يبوح به أو يظهره لأحد الله جل وعلا يعلمه ويعلم جل وعلا ما الخلق عاملون قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة حينما امر جل وعلا القلم بان يكتب قال ما اكتب قال اكتب ما هو كائن الى يوم القيامة فجر القلم بما هو كائن الى يوم القيامة والله جل وعلا عالم بذلك نعم.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 ولا فيما لا يملك ابن آدم رواه أبو داود وإسناده على شرطهما وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال نذر رجل أن ينحر إبيلا ببوانه بوانه قيل هي على طريق يلملم وقيل هي على طريق ينبع قرية كانت معروفة في الصدر الأول، وهذا الرجل نظر أن ينحر إبلا بهذا المكان لله تعالى، كأنه أراد أن يطعم أهل هذه القرية يجمع بين الذبح الذي هو تقرب إلى الله جل وعلا وإطعام أهل هذا المكان، فقبل أن يفعل. جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل عمله مشروع أم لابدله فسأل النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم ما أجابه على مباشرة وإنما سأل هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية عبت يعني خشية أن يكون هذا الرجل مثلا رأى أن هذا المكان معظم في الجاهلية فأحب أن يذن حر فيه تعظيما له والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب إلا ما أطلعه الله جل وعلا هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد في القديم أو في الجديد أدركتم شيئا من هذا قالوا لا ما فيها شيء والوثن هو ما عبد من دون الله على أي شكل والصنم ما عبد على شكل خاص هل كان فيها وثن من أوثن الجاهلية عبد فيها شجرة تعبد فيها جبل يعبد فيها مبنى له شيء من العبادة فيها قبر فيها شيء من هذا قالوا لا ما فيها شيء سأل السؤال الثاني عليه الصلاة والسلام قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم العيد ما يعود ويتكرر يعني كانوا مثلا يتفقون إنهم يجتمعون يتبركون في هذه البقعة في الجاهلية يعني ما فيها عبادة ما فيها شيء يعبد ولكن هذه البقعة يتبرك بها يؤتى إليها هل كان فيها عيد من عيادهم هل كانوا يعظمون اهل الجاهلية هذا الموقع او يتواعدون فيه او يأتون اليه في كل اسبوع او في كل شهر او في كل سنة يعني يتكرر فالعيد قد يكون مكاني وقد يكون زماني وقد يكون مكاني زماني العيد مثلا هو الذي يتكرر يعاد اليه باستمرار ومثل عيد الفطر وعيد الاضحى هذه اعياد زمنية ومثل الوقوف بعرفة والمشاعر وميناء ومزدلفة هذه اعياد مكانية شرعية عمر بها شرعا ومثل العمرة والمجيء إلى بيت الله الحرام أعياد زمانية في كل زمن يعني يصلح أن يكون والحج عيد زماني مكاني يعني محدد مكانه فيقول النبي صلى الله عليه وسلم هل كان فيها عيد من أعيادهم من أعياد الجاهلية قالوا لا يعني ما فيها محذور فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل وهكذا ينبغي للمسؤول عن أمر من الأمور التي يحتاج إلى السفسار أن يسفسر ولا يلقي الجواب مباشرة إلا إذا كان عالم لكن إذا كان يخشى أن يترتب عليه أمر من الأمور مثلا صفه من المبايعات نوع من التصرف مثلا سئل عنه وهو لا يدري أن يتأكد من طريقته لا يكون فيها غش أو خداع أو ربا أو نحو ذلك قالوا لا فقال عليه الصلاة والسلام في بنذرك يعني اذبح أوف بنذرك بالنسبة للوفاء بالنذر واجب لكن الأمر هنا للإباحة والله أعلم فيما يتعلق في المكان يعني ما دام ما فيها عيد من أعيادهم ولا وثن من أوثانهم فذبح إن شئت في هذا المكان وإن شئت في غيره فلا يلزم تحديد المكان للناذر إلا إذا نذر فاضلا فلا يؤديه في المفضول لو نذر مثلا أن يذبح في المدينة لإطعام الفقراء مثلا فجاء يسفتي هل يذبح في الرياض نقول لا لأن المدينة أفضل قال نذر أن يذبح لفقراء المدينة وأحب أن يذبح لفقراء مكة هل ينقل هذا النذر إلى مكة نقول نعم لأن مكة أفضل من المدينة فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله